الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور ينفسنا والسيئات في أعمالنا. من يهبه الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريكنا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها المين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولي تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يجد شرورا كثيرة قد امتشرت وما عطي كثيرة ظهر من خلالها الفساد في البر والبحر كما اخبر ربنا جل وعلا بقول لي تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا والله جلو على خلق الخير والشر وجعل بينهما تدافع كل يدفع الاخرى فإذا غلب الخير الشر انتشر الخير وعمت السلامة والسعادة والامن وصمأنينا واذا غلب الشر الخير هذه سنة الله عز وجل في خلقه ظهر الفساد وانتشرت الضوضاء وعمت البلوى ظهر الانحراف وقل الامن إلى غير ذلك من المبهد فهناك تدافع بين الخير بين الشر والله تعالى أشر إلى ذلك فقال ربنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله عدو فظلم على العالمين في مدافعة يعني لولا لا مدافعة اهل الحق لا اهل الباطل لا فتدت الارض مدافعة اهل الحق لا اهل الباطل بالحق بالكتاب والسنة بدين الاسلام ولهذا ربنا عز وجل في غير ما آية يدعو الى الامر بالمعروف يعني المنكر حتى تستقيم الحياة بدون الامر بالمعروف وان يعني المنكر ما تستقيم الاياة تبقى مليئة بالضوضاء بالكتن بالمصائب بالبلاية بالمشاكل قال الله عز وجل كنتم خير امة لماذا اصبحت الامة الاسلامية هي خير امة قال الله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اذا امة الاسلام اصبحت خير امة لوجود الامر بالمعروف وانها المنكر والامان بالله في عصرها. هي مرتقت الى خير امة سبب من اسباب المادية لا وإنما وصلت الى هذه الرتبه والدرجه العاليه بسبب وجود الامر بالمعروف والنهي عن والله عز وجل امر بذلك وقال ربنا عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال الله تعالى واي مؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف لا يمكن تستقيم الحياة بلا أمر بالمعروف هنا يأمرونك اللي أعطل الشر ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث عظيم هذا الحديث يشبهنا الرسول فيه بركاب سفينة في البحر وعندكم خبرة في البحر أحسن منا وكان سفينة هذه سفينة مكونا من طبقتين طابق علوي يسكن فيه ناس وطابق سفلي يسكن فيهنا الذين في الطابق السفلي ما عندهم نوافد يفتحونها ولا عندهم مكان يتطلعون من خلال البحر أن الماء منتطق بهم بينهم وبين الماء عمود خشب قال صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلى وبعضهم أسفلها تأمل المثال هذا فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم يعني إذا أرادوا يختلفوا الماء ويشربوا الماء يمرون على من فوقهم يصلعوا من التحت إلى أعلى يوم من فكروا اللي في الطابق الأسفل وقالوا بدل ما نصلع ونؤذي من فوقنا يعمل خرق من عندنا والماء يصلع وقالوا قال صلى الله عليه وآله وسلم وقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا قرق ولم نؤذي من فوقنا يعني مثل كل شوية نحن طالعين طالعين طالعين نعمل خرق في السفينة ونستريح ونريح هم سيعملون خرق بجألهم وسيعملون خرق خشية الأذية يعني بدل ما نؤذي نعمل خرق يريدون خير كان من مريد للخير لا يدركه كما قال ابن المسعود رضي الله عنه والله. قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أخذوا على أيديهم أي الذي في الطابق العلوي إذا نزلوا إلى أهل الطابق السبل وقالوا لا لا لا لا تخرقوا السفينة سنخرق سوا خلوها وامسوا وتنصبر عليكم نطلعوا عليكم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أخذوا على أيديه نجوا ونجوا جميعا وإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا هتم تعرفون استفينة خرق واحد خلاص ودها في دائرة ما ينفع يكون فيها خرق الخرق هذا هو المنكر. الذي يؤذب الناس في دائرة فالمسلمين الآن المسلمين بين واقع في منكر وبين مغير المنكر فإذا ترك المغير المنكر ينتشر بغارة القوباء والإنحرام والزلال والمغن والبلايا والمطايف عم الكل قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما خاص قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عيشة هم المؤمنين رضي الله عنها يغزو جيس الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم يخسف الصالح والطالح قالت عيشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم من ليس منهم صلى الله عليه وآله وسلم يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على ميتهم ولهذا كان عندنا مثل أن السيئة إذا نزلت عمت ولهذا كان يقول السيئة عم والحسنة سخص ينزل العذب الكل ونياض بالله لا يفد أن الإنسان يحمل هذا الهم لتغيير البنكة والأمر المعروف أنه المنكر واجب على كل إنسان يرى منكر قادر على تغيير بالثلاث المراسط التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عن سعد بن مالك بن السنان الذي رواه مسلم بقوله عليه الصلاة والسلام على الآله مرأ منكم منكراً فليغيره بيدك طبعا هناك بابط للتغيير باليد تخرج الان من المحاضره وتقول والله سمعنا القياده تسمع واحد يغني وهجمت عليه وتفعل له مصراعه وتاخذ المسجله لا لا لا وهو ياخذ البندقيه ويقتلك الضابط هنا في تغيير المنكر لا بد ان يكون مشروع مشروع لالا يكون تغيير المنكر بما هو انكر من او يؤدي الى ما هو انكر منه لهذا عندنا قاعدة في الشميع تقول اذا كان تغيير المنطر سيؤدي الى ما هو انكر منه فتركه واجب فتركه. هذا منكر لكنني لو غيرته تغييري اياه بهذا الفعل والاسلوب سيؤدي الى ما هو انكر منه قاتل او ما استدى اسبر فيترك در المفسده مقدم في شريعتنا على جلب المصلحة هذه القاعدة شرعية بعض الناس يغفل عن مثل هذه المسائل في مسألة معرفة المصالح والمفاسد يعجز عن وبعضهم يسترتل دون وضع موابط شرعية لمعرفة المصالح والمفاسد حتى يعرف ولا يمكن للإنسان أن يعرف أن هذه المصلحة ومفسده ما لم يكن عنده علم شرعي لأن العلم هو الذي يضبط هذه المسألة أه مهندس مثلا مثال مهندس ميكانيكي سيارات في واحد ما عنده خبرات في الميكانيك سيارات من الذي يعرف المفاسد في الهندسة في الميكانيك المهندس المتخصص ام غير المتخصص المتخصص اهل الاقتصاد هذا السلك عندناك اربع سيارات لو دخلناه هنا ستحترق كده لو دخلناه هنا ما ستتشتغل السيارة لو عملنا هاكذا حصلت نفسها ده اكبر في السيارة تحترق اذا هذا من تخصص هذا المهندس الاقصائي هذا الباب لو جاء واحد متعالم يقوله والله انا اسوب سيارة هل كل من يسوق سيارة عارف ميكانيك السيارة لا في ناس تتوقف عليه السيارة في الطريق وينهب بها الى مهندس مع انه راكب على مسنيها 12 سنة لكن ما انطفى عليه النور ما يستطيع يبويه عنده كبرة إذن يسلم سيارة التي قدوة لأهل الاختصاص أنا مصلي هل كل مصلي يعرف الشريعة لا أنا أعرف أشياء ذلك إذن اختبطت علي الأمور في مناء منكرات وتغييرها وأساليب التغيير فيها عرض المسألة إلى أهل الاختصاص وهو أهل العالمين كما قال الله شوارك تعالى واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه وقال الله تعالى بسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذا ردوا المتائل الى نصابها و الى اهل الاختصاط فيها هناك مفاسد كثيرة جدا يطلب الناس فيها ويترسب على صرابهم فيها مفاسد كثيرة كما هو الحاصل الآمن المظاهرات والمسيرات التي تحصل في غير ما بلد من بلاد الإسلامية وما يترسب عليها من قتل والتقتيل وإخافة للآمنين وأخذ لأموالهم وغير ذلك من زعزعة الأمن والاستقرار وتدخل الدول الأجنبية لأخذ البلاد والعباد, والعباد والعياد بالله سبارك وتعالى بد أن تؤخذ هذه المسائل بعيد الاعتبار وترد إلى نصابها وإلى أهل الإختصاص من أهل العلم الذين يعرفون. مقاصد الشريعة الإسلامية عندما يرى الإنسان المنكرات لا نابد أن تأخذوا الغيرة الغيرة لدفع المنكر الوقوف مع الصالحين التعاون مع الأخياط أنا ما عندي علم أغير المنكر ماذا أفعل تعاون مع العلماء تعاون مع الصالحين تعاون مع الخير وإذا تعاون هذا وهذا وهذا وحصل خير كبير جدا انتهت مفاسد كثيرة نحن الآن خرجنا من المسجد مثلا مرة أحد الدعاة على واحد يسمع أغاني السلام عليكم كيف حالك يا أخي بارك الله فيك أزاك الله خير الأغاني حرام غيرها أزاك الله خير بارك الله فيك مشا. ربما يطفئ المسجد في أول لحظة لكن بعد ربعتها يأتي الشيطان يا أخي الله غفور رحيم فتح مرة واحد ثانية السلام عليكم إزاك الله خير بارك الله فيك ميجوز حرام غلق جنس ربعة تاعة جاء الشيطان فتح مرة واحد ثانية السلام عليكم إزاك الله خير حرام ممكن ميجوز غلق فتح حرام ميجوز حرام ميجوز سمتافز الله لوجود الخيرين مرة امرأة سيئة ولابسة لبس سيئة الناس لما روافتنا يا امرأة تقل الله مش هتوية لزوعة الله يا امرأة مش هتوية تتقي الله يا امرأة ما في كلام زيادة على هذه الكلمة لانه احيانا تاخد تعفي تحفظ مفايا في الموراية لكن كلمة اتق الله كافية لزعت ما في المرأة من شيطان والعياذ بالله واتخال الحياة فيها مرت اتق الله يا امرأة خافي من الله راقب الله انتهى الشر بإذن الله تعود الى بيتها ما تخرج بعد هذا اليوم ابدا اتقل كيف خرجت بنت صغيرة لابسة فوق الرقمى مثلا ساقية مخشوبة شعرها مخشوب في حالة مزرية تقلق الكفار كده حصلتها كيف انت يا بنت لا يجوز حرار انت مسلمة المسلمة تتحجب ما شايفة التقى بها واحد آخر يا بنت انت مسلمة لا يجوز سبعليمها كده حرار قال الله كده يمشي يجي واحد تاني اوه يا ابن انت حرام انت مسلمة ينبطي لكي تنبصي وتحجبي وانت اختيتك اريك وانت مسلمة وامك طيبة وانت كذا وابك مسلمة ترشي جاوة تروحي لعندهم واتقول لنا ما ليه كل الناس صيحوا لكن لو مكت في الشارع اوه ما اجملكي الله عشال جمال ليزيكي كلمة على كلمة هذا ما معروف هذا منكر شجأتها بدل ما خرجت اليوم الاول الى نصف الساف ربما تلمس سروائي فوق الفخر والعياذ بالله وكنت انت وعمثالك هم السبب في, في اعادتها على هذا الباطل سبب عدم انكارك انا ما اقول لك تضربها حتى يأتي شخص قلوب مطعامة للمتشددين الليلة لا لا بالاسلوب الطير يتغير منكر كبير باذن الله سبحانه وتعالى ركبنا في سيارة واحد فاتح غني لو سمح ما رضيت فيها لو سمحت جنب أنزل هذا عشرين ريال لك وانت داخل مدينة ركب واحد ثاني لو سمحت ما رضي نزل نزل يتفاجأ الرجال واحد يسوف ما حد راكم معاه لماذا أنت أنت انتنبهت ما حد يلكم معاه يضطر إلى أنه يبتح قرآن وقال عنه لماذا لأنه ما فيه مئيبايتنا ما فيه على الله ما فيه على من هذا الأسلوب الذي يستخدم بعض الناس فلو تعاون الناس فيما بينهم على إزاحة المنكرات لتغيرت المنكرات كثيرة بإذن الله سواك وتعالى لكن المشكلة فينا هي أننا نقول كما قال الأول ديني لنفسي وديننا للناس ويستدل البعض بقول الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضله إذا اهتديتم معنا تفسيرها كما يقول أبو باكر خلافا ما يضمنه البعض منا ولا يضر بالله سواك وتعالى تعالوا نأخذ المؤذجين في ختام كلمة في هذا حتى اتركوا المرجانة لاخواني يتحدثون من بعضي النموذج الاول بسورة ياسين سورة عظيمة هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها قصة في اصحاب القارية القرية هذه قالوا لها انطاكية هذه المدينة موجودة الى الان في تركيا وهي على الثمان الشرقي للبحر الاضيض المتوسط وما يزال اسمها الى الان انطاقية. الى الان. ارسل الله عز وجل اليها ثلاثة رسل. قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا اصحاب القرية. اذا جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمثنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من اخصى المدينة رجل يسعى تام المعين الرسل جاءوا للقرية ينصحوهم يدعونهم الى توحيد الله وعبادة الله قال القرية كذبوا الرسل وتطيروا بهم وتشاءبوا بهم وبدعوتهم في واحد من اطراف القرية اطراف المدينة سمع لتكذيب اهل المدينة للرسل هذا الشخص يذكر المفسرون بأنه كان إسكافيا تعرفون ما معنى إسكافي يعني مصلح نعاذ حذاث وكيلة كان حبالا يصنع عندما جاء الرسل وعنط طريقهم الى عنصاقية للدعوة مروا على هذا الرجل مروا عليه في الطريق هذا الرجل سألهم الى ان؟ قالوا الى انطاكية من انتم احوالكم؟ قالوا احنا رسل وندعو الى كذا وصلوا المعلومات اليه حسنا دخل في الدين دخل في الدين وجعلس على ما هو يعالج الهدار ويعالج الناس ويعمل ذهب الرسل الى القرية دعوهم الى دين الله الى عبادة الله كذب اهل القرية عاندوا حصل منهم ما حصل عيادوا بالله رجموا انبياء الله هذا الرجل حسن فهو عالم ولا يعني فقير من الفقهاء وإذا ما رجل أحبت به حبة عنده داخل شيء بيغلي دين في عنده يعني حب لله حب للإسلام بغض لهذه المعاصر والسيئات أول ما سمع تكذيد أهل القرية جاء مسرع جري قال الله تعالى وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى فاجا يمشي خطى يسعى ثم ونادى ماذا يريد هذا الرجل جاء معين ومناسب اخوان فلرسول الله داعيا الى الله وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين استابعوا من لا يسألكم اجرا وهم مغتدون شو الكلام يخرج من القلب استابعوا من لا يسألكم اجرا وهم مغتدون ثم جاي يقول له وما لي لا اعبد الذي فطران ما لي لا اعبد الذي خلقني وإليه ترجعون اتخذ من ذنيه آلهة ان يريدني الرحمن بضر لا تبني عني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون اني اذا لفي ضلالين. اني امنت بربكم فاسمعون. انا امنت كيلا عن الخطاب للرسل وكيلا عن الخطاب للناس. وكيلا عن الخطاب لكلايهما. اني امنت بربكم ايها الرسل فاسمعون. اي كل الناس تسمعوا فاوتي. لابدى حدي ما اقبالي. اول قال الرجل هذا هذا القول اني امنت بربكم فاسمعون هجم القوم عليه وضربوه حتى طارق الحياة وقيل انهم رفتوه حتى مات وقيل انهم قطعوه كطع كطع حتى طارق الحياة اول ما مات قال الله لا فيل ادخل الجنة قيل دخل الجنة أول ما دخل الجنة وهو قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين ما زال يحب لقوم الخير في النعيم فهذا من اهل بأهل الخير لأصوامهم الخيرة في حاجة داخل حاجة تغالة بعض الناس الآن يخرج من المسجد ويشوف منكرات ومعاصي وسيئات وقفة عطلة ولا كأن الأمر يعني بارد بارد لا لا ميت بارد حلوة ها؟ ميت يرى مآصي سمجة لعن ولا يتحرق أعوذ بالله أعوذ الناس ميت الله سلامه ويمن غير على دين الله سليمان عليه الصلاة والسلام سخر الله له الوحيد والطيب وسخر الله له الجل في يوم من أيام قام سليمان لعمل استعراض للطيور قال الله عز وجل في كتابه الكريم وتفقد الطيرة وقال ما لي لا أرى الهدهد في مكان الهدهد الهدهد ما هو موجود في مكانه أين ذهب الهدهد ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا اعذب منه عذابا شديدا او لا اصبح عنه او لا ياتي يمي بسلطان مريب سماكها غير بعيد وين راح الهدوء هذا راح يلعب كوره راح يشوف كره راح يلعب في راح يسمع اغنيه لا لا قام برحله قام برحله يسبح في البحر لا اين ذهب ذهب في رسلة سليمان في بلاد الشام والهدهد خرج من بلاد الشام إلى اليمن شوف المسافة أنت إذا كان عندك معرفة بالشغرافية ترى المسافة بعيدة جدا من بلاد الشام إلى بلاد اليمن قال الله تعالى فمكث غير بعيد مسافة طويلة ثم جاء فول ما وصل سليمان ينتظر أول ما ينصل الهدهد يعاقب يعني ما موجود وغافطه طويلة ولكن الهدهد جاء فعنده حجة قوية جدا واسق من نفسه راسق لهامته لا يبالي قال احضت بما لم تفحط به يعني عندي علم بيادة على ما عندك يا سليمان احضت بما لم تفحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما هذا السبأ ما هذا الخبر ما هذا النبأ والهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرص عظيم إني وجدتها وقومها يسدون للشمس من دون الله ده لان رفضان أنا وجدتهم يسدون للشمس يا سليمان ويعبدونها من دون الله سيدة تريد تريدهم لابد لابد تدخلوا بالإسلام بحاجة داخل أنا هده أنا هده بالله الهده ده احسن منك عنده غيره احسن منك عنده حماس للدين افضل منك وانت ميت ميت مال جبح لمن يتم الان فالكل ايوالاخوة يحمل هذا الام دعوة دعاون والثماثة بيننا ويتقى موابط الشريعة الاسلامية وما جاء لي رسوله رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم الكلام يأخذ بعض وبعض ولكني أترك المكان لأخي الشيخ أبي أنا عرض الخالق العماد المصابي فليتفضل مأجورا مشكورا وأحسن الله إليك